من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر كغلاف الرافض مثلا الذين يقولون إن عليا إله كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبع حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أنت الله حقا اعوذ بالله لكن عبد الله بن سبع أصر يهودي دخل في دين الإسلام بدعوة التشيع لاهل البيت ليفسد على أهل الاسلام دينهم كما قال ذلك شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وقال ان هذا كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى هذا الرجل عبد الله بن سبع قال لعلي بن طالب رضي الله عنه انت الله حقا علي بن طالب ما يرضى بهذا لا راعيٌ بطالب أن أحدا ينزله فوق منزلته حتى هو رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر يعلم في الخطبة وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه الذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى ان يقول له قائل انك انت الله ما رضي ولهذا حذرهم ابشع تعزيز امر بالاخاديد فخدت وش حفر في الارض بالسواقي السواقي نازله عميقه ثم ملعت نارا حطبا ثم اظلمت ثم أتابع بهذا الرجل واصحابه وقذفهم في النار أحرقهم بالنار لان فريتهم عظيمه والعياذ بالله من هيبهينه ويقال ان عبد الله بن سبا هرب ولم يمسكوه والله اعلم المهم ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه احرق السبايه بالنار لانهم ادعوا فيه الالوهيه فنقول كل من كان من اهل القبله لا ينكر هذين النوعين من التوحيد وهما توحيد روبية وتوحيد الالوهيه وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤلف أحد من البشر لكن الذي كثر فيه النزاع والخوض هو القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته هذا هو الذي كثر فيه الخوض